الكرام أمازلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا الذي إذا طاهرت قلوبنا ما شبعنا منه بحال من الأحوال بفضلها نهاية الجزء 28 نحن الآن عندنا صورة التحريب نعم ممانة مش روجه سألنا. عندنا سوره التحريم الليله الكلام فيها على سوره التحريم النت في شيء ما شاء الله هنا ولا بدا قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحض الله لك تبتغي مرضات أزوارك والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله مولاكم هو العليم الحكيم وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ به أظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ك توب الله فقد سعد قلوبكما وإنت ظهر عليه فإن الله أموله وجبيره وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر عسى ربنا أن تلقاكنا يبدله أزواج خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عريدات سائحات ثيبات وأبكار هذا هذه الآية أي أيضا سورة التحليم سورة مدنية سورة التحليم سورة مدنية و طابع القرآن المدني ظاهر عليها وأحكام فيها الظاهرة في هذا الباب لا سيما أيضا الأحكام الجهاد نعم مطلع صورة ويا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزوارك العلماء اختلفوا في سورة نزول هذه الآيات فأغلب المفسرين يرون بأن هذه الآية نزلت في حفصة عائشة رضي الله عنها أرضها وقالوا نزلت في حفصة عائشة لأنها حفصة دخلت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أتى, أتى مريه مريه القبطية نعم الذي كانت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فالدرس محمود فقالت له في في دوري وعلى فراشي في دوري عليكم السلام وبركاته في دوري وعلى فراشي فنظر عليه وسلم قال, قال قال لا تخبري أحدا تفضل أيها سيد محمد تفضل لو استطعت أن أخدمك أصلا فقالت في دوري وعلى فراشي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا أتيها مرة ثانية أحرمها على نفسي ولا تخبري أحدا فذهبت فأخبرت عائشة رضي الله عنها حتى أنزل الله فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتري مرضاة أزوالك والله فروحي. يا ايها النبي رواه البخاري في كتابه في الإمام النذور سمعت عن عبيد بن أمير نعم قال سمعت عائشه رضي الله عنها وردت أزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كنت تعالى السبب الثاني في النزول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد درس أجيبك إن شاء الله من كافية حفظ الخلان صحيح حاضر. السبب الثاني هو بأنه كان يجلس عند زينة من تجحش رضي الله عنها، فيطيل عنها فكانت تريد أن تجعله لا يجلس عندها وتعلمون أنه بالنهار له أن يدور على من شاء من أزواجه بعيشة كان يدور على أزواجه فاتفقت هي وأزواجه صفية حفصة وزودة زمع رضي الله عنه أرضها إذا دخل عليكم رسول الله فقولوا له أكلت مغافير وهذه شجرة هي من الحلوة لكن فيها يعني لها رائحة لذلك اتفقت معهن أن يقولن جارست نحل العرف. عليكم السلام الله فقالت عائشه قالت إذا دخل عليك فقولي له مغافير وقالت لصفيه اذا دخل عليك فقولي مغافير وقالت إذا دخل عليكم الله جميعا يعني سودة تقول يعني وهو يدخل كنت أقول له على الباب أكلت مغافير فارقا من عيش عايش رضي الله عنه رواه البخاري في صحيح عن رضي قال سمعت عائشة رضي الله عنه تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش وعش عندها عسلا فتوطأت قالت فتوطأت انا حفصة أن آياتنا يعني دخل عليها آياتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول له إني آذ منك كريح مغافير أكلت مغافير فدخل على أحدهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت رحش ولن أعود له فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواري إلى قولي تعالى إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما دعائشة وحفصه واذا أصر النبي إلى بعض أزواري حديثا ولقوله بل شربت عش عسلا والو الأخرى أنني أنه أتى أتى وقال بري موسى عن شام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا أنه ورد من وردت منه ريح المغافير والمغافير شيء شبيه بالصمغ فيه حلاوة لكن قد تكون له رائحة. روى مسلم في صحيحي عليكم السلام وبركاته رضي الله عنكم أحسن الله عليك رفعل الله مقامك يا أستاذ فروى البخاري أيضا في الأمان والنذور الله رضي عنك شريف أي أمير أنت أمام بذنب. بهذا ستأخذنا إلى إيش إلى ما لا يعلم بإلا الله رضي الله عنك شريف أحسن الله عليك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والع... والعسل وكان إذا انصرف من الع... من العصر دخل على إنساي فعنده من أحدهم فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس ف ف غارت ذلك فقيل لها أهدت لها إمرأ من قومها عكة من عسل أو عكة عسل فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربها ش... فقلت أما والله لا لن... نحتالنا له فقلت لسودا بانتزامع إنه سيدني منك فإذا منك فقول له أكلت مغافير فإنه سيقول لا فقول له ما هذه الريح التي أجد فإنه سيقول سقطني حفصة شربت عسل فقول له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقول له أنت يا صفية قالت تقول سودا فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا, فرقا منها خوفا منها يعني فلما دانا منها قالت له سوداء يا رسول الله أكلت مواثير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك سبحان ربي العظيم وكيف فعلنا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا غفر الله للجميع فقال سقطني حفصة شربت عسل قال جرسة نحله العرفت فلما دار إلي قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفيه قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا لا حاجة لي فيه قالت سودا والله قد حرمناه يعني مما يحب قلت لها اسكتي عائشه التي تقول قلت لها اسكتي وعن ابن عباس رضي الله عنه انه سال عمر بن الخطاب رضي الله, الله عنه رضي الله عنه ورده في تعالى إن تتوب إلى الله فقد سغط قلوبكما لما حج مع عمر كان يهاب عمر جلساه مكث سنة عاما كاملا يريد أن يسأل عمر بن خطاب رضي الله عنه ورده ذلك فهابه فلم يسأله قال من المعني بقول تعالى إن تتوب إلى الله فقد سغت قلوبكما فقال عمر واعجبك يا ابن عباس يعني العجب أنك تتكلم بذلك استغفر الله رضي الله عنك شريف هذا لا يفقه إلا إلا الغاسون. ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا مع قريش قوما تغلب النساء فلما قدموا المدينة ولدنا قوما تغلبوا من نسائهم فط تعلمنا من نساء على, على يعني على الرحب والسعى في قوله تعالى وعشرهن بالمعروف الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وامي لما قال له عمر كنا إن كنا يعني قوما نغلب نساءنا فتغلبوا واجئنا إلى الأنصار فتغلبوا من فأقر النبي فعل الأنصار وعاشرهن بالمعروف والحاصل المرأة لابد من لطف معين في حسن التعامل معها المرأة ان استطعت أن تملك قلبها كنت سلطانا عندها أو أنت جعلتك في السماء ملكا في السماء وتعيش ملكا في الأرض حتى تذهب إلى الاخره ملكا وتكون امرأة صالحة قانطة فانها تجرك جرا إذا استطعت أن تملك قلبها وإن غيرتها عليك فإن كانت نبيلة الخلق لها تربية أو أصول تربية نادرة إنها لا تؤذيك ولكنها لا يمكن أن ترفعك فوق دائرتك بحال من الأحوال هكذا المبع أما, أما, أما صاحبة الحقد والحسد وما أكثرهن فإنها يعتكيد لك وتمكر لك بما لا تستطيع الشياطين أن تفعله هذا مجرب هناك من هنا النساء من لهن مآربة معينة فيعني في يفعلن كل ما بكل ما أتيت المارة منهن بقوة لتصل إلى مآربها فإن لم تستطع ولم تأخذ مساحة لتصل إلى مآربها فإنها بعد ذلك تعلن حربا ضروسا تعلن حربا ضروسا على على على من أرادت أن تصل إليه وإن كانت حتى تعشقه لكنها تقاتل هكذا دناءة النفس لما تكون موجودة انتهى الموضوع وأيضا لما يمتلئ الحقد القلب ويكون المسألة تحتاج إلى الانتقام يحدث هذا وهذه من الأعجيب يعني أنا أصبحت لا أتعجب من هذا الباب بحال من الأحوال ردنا عنك إبراهيم أحسن الله عليك يا محمد إبراهيم فتبدأ تحارب وتقاتل مقاتلة أعظم مما تكون وتؤذي إذاءا لا يؤذي الشيطان حد لا يؤذي الشيطان أنت رأيت امرأة يوسف امرأة العزيز أستغفر الله امرأة العزيز لها مأرب مع يوسف ما بلغت ليوسف ما بلغت مأرب يوسف لما ما بلغت ماذا فعلت أودعت السجن رأيت وهي تتقطع ولكنها أودعت السجن بكل جرأة فالحاصل ان. أن النساء لهن ما يعني مفاتيح وأذكى الناس وأرقاهم فهما وعقلا الذي يستطيع أن يستلم مفاتيح المرأة ومفاتيح المرأة في قلبها وقلبها في أذنيها فمن كان رائقا يعني مستطيعا لطيفا رقيق العبارة دامثل الخلق يستطيع أن يسيطر مسيطرة مع الخلق المرأة فإن سيطر على المرأة كان أسعد الناس وكان وكان أملك الناس للدنيا بأسرها وإلا وإلا فالله المستعان على ما يحدث له بعد ذلك الغرض المقصود قال عمر بن الخطاب قال وكان, وكان وكنا فجئنا على أنصار إخواننا الأنصار تغلبهم النساء فنسلم أقر بذلك فالغرض الغرض المقصود أنه يعني لما جاء قال قال كان منزل في ضرب بني أميّاز بن زيد بالعوارف فغضبت يوما على مرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجع شوفة كان ما تستطيع تراجع. تراجع عمر كيف تراجع تراجعني، كرتو انا ان تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن ازواج النبي هو سيد الأولين الاخري يراجع لا يرجع لا يراجعنه، هو هو هو اليوم هو إلى الليل. قال فانطلقت فدخلت على هو فقلت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قلت قالت قلت وتهجروا إحدى كنا اليوم إلى الليل قالت نعم فقلت قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر أفتأمن إحدى كنا أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر فإذا هي قد هلكت لا ترجع رسول الله ولا تسألي شيئا وسليني من مال ما بدلك لا يغرنك أن جارتك أن كانت جارتك جارتك هي أوسما يعني أجمل منك وأحب إلى الرسول منك هو قال والله إنه وإنه يعني عمر الغليز في الكلام رضي الله عنه قال له والله إنه ما يحبك إلا لحبه لي وإنه وإنه وإن عيش أحب إليه منك وأبوها أحب إليه من أبيك أحب إليه من أبيك بهذا على, على على على على على قصيدة المسألة قال وكان لي رجل من الأنصار وكنا نتناهب النزول رسول الله ينزل يوما وأنزل يوما فأتيني بخبر الوحي وغيري واتيه بمثل ذلك قال وكنا نتحدث أن غسان تنعي الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشان فضرب بابي ثم نداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم فقلت وما ذاك اجاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائهم، فقلت قد خاب... خابت حفصة حفص وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح جددت على ثيابي ثم هو لما ارتقى النبي إلى المشروبة كان قد آل منهن ما طلقهن ثم نزلت, ثم نزلت فدخلت على وهي تبكي، فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدري هو مع... ها هو ذا معتزل في هذه المشروع فأتيت له أسود فقلت استأذن, استأذن العمر فدخل الغلام ثم خرج مليا فقال ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهت جلوس يبكي بعضهم فجلست عنده قليلة ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن العمر أو استأذن العمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت فخرجته فجلست للمنبر ثم غلبان ما أدد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل فخرج فقال قد ذكرت لك فصبت فوليت مدبران فإذا الغلام يدعوني فقالت قل قد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو متكئ على رمال الحصير وقد أثر في جنبي فقلت فقلت أطلقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءك فرفع رأسه إلي وقال لا فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله كنا معاش القريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم فطفق نساؤنا تعلمنا من نسائهم فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تمكن أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجروا إحدهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسرت أفتأمن إحدكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي هلكت فتبسم رسول الله فقلت يا رسول الله قد دخلت على الحفصة فقلت لا يغلونك أن جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله منك فتمسم أخرى فقلت استأنس, أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهب أهب أهبة ثلاثة فقالت الله يا رسول الله أن يؤسع على أمتك فقد وسع الله على فالس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جلسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب ولاك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا الله أكبر الله الحمد الله أكبر الله الحمد وقد قلنا بأن القاعدة المهمة في هذا الباب أن عطاء الدنيا لا يدل على على محبة ولا على بغض لا على محبة ولا, ولا على بغض لأنه لو قال على, على بغض كيف قد قال النبي نعمل مال الصالح للرجل الصالح فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عتبه الله عز وجل فقد البخاري ومسلم وخرجوا الشيخان والحق بأنه كما قلنا الخلاف بينهما بين العلماء في مسألة سبب النزول في هذا, في هذا الباب لست مراجعة ولكن هو إما مارية رضي الله عنها أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في فراش حفصة فدخلت حفصة قالت في دوري وفي فراشي فقال لا تقول لأحد لا لا أجامعها أو قال حرمتها على نفسي وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أو في أنه كان يدخل على زينب بانتجاه رضي الله عن ويشرب عسل وكان يحب الحلواء بابه وأمي فاجتمعنا الأربع طبعا كان مجموعة زينب ومجموعة عائشة رضي الله عن الله فعيشة كان معها سودة من زمع رضي الله عنه وكان معها أيضا صفية ومعها حفصة فالاربعة تعاقدنا على أن تقول كل واحدة عندما ترى النبي أكلت مغافير أكلت مغافير حتى لا يجلس ويطيل الجلوس عند عند ذينه فهذا يعني أو هذاني السببان الآية وقد نقول الآية قد تجمع أكثر من سبب الآية قد تجمع أكثر من سبب في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحلل ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أسواري يا أيها النبي وهذا عظيم من عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين وسيد الأولين والآخرين منزلته عند رب العالمين يا أرقى المنازل وأرفع المكانات فإن ابن عباس قال والذي نفسي بيده ما خلق, ما خلق الله جل في علاه وما زرع وما برأ أكرم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إليه أنا سيد ولد آدم ولا فخ أحياه له جميع الأنبياء وصلى بهم في عندما أسر بي أبيه هو بابي هو امي عندما يقول يا أيها النبي فإنه كما يعلمون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ما نادى على رسول الله في الكتاب إلا بالتعظيم وإلا باللقب ما نداه باسمه قط يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك ولم تفعل فمن فلا ترسلت يا أيها النبي إذا طلقت من نساء. يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله ولك تتغذي مرضات أزواجي أما عند عند الخبر محمد رسول الله والذين معه فقال محمد رسول الله محمد رسول الله هذا خبر ليس انشاء شاء ويغتفر في الخبر ما لا يغتفر في الإنشاء في هذا الباب يبين لنا الله جل, جل في علانه ما كانت النبي وآلانا أنه ما نداه أبدا إلا لا بلا قبي ولذلك قالوا لتعزلوها وتوقروها وتصبحوه بكرة وأصيلة وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقدمون نفس رسول الله على أنفسهم وأنفس أهلهم وأولادهم وأموالهم بكل شيء فكان النبي سلام عندهم أعظم من كل شيء يا أيها النبي تأديبا لنا وتعليما لنا على أننا إذا, إذا علينا أن نوقر رسول الله طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مات شخص النبي غير موجود نقول توقير سنته وتعظيم سنته لا أدخل العقل مع النقل إذا, إذا قيل لي قال رسول الله ما, ما بد إلا أن أقول سمعت وأطعت وأن الذي قالته زينب عندما قال زيد انا أتزوج زيد اتزوج زيدا أسود أفتص ليس ليس ليس أسود هذا أسام زيد كان وسيما أبيض كاللبن ولكنه ولكنه كان مولا من وليقات أتزوج مولا من ولي الحسيمة النسيبة من تعامل تعامد النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رسول الله ما بد فأنزل الله لفعلهم كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمره أي يكون لهم الخير من أمره هكذا التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يكون التعظيم والتوقّف والتقييس لرسول لا إن إن ثمت صدق في ذلك يا أيها النبي لما تحرم ما حرم الله ولك تبتدي مرضاة أزواجهك وهذه فيها دلالة واضحة جداً أن لا يجوز للإنسان أن يحرم ما حرم ما حرم الله ولا قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف أن تقولتم هذا حلال وهذا حرام لتفترعوا على الله الكذب وهنا الضار على يقول, يقول يقول يقول أنه أنه, أنه أن هذا بليسان حال هذا القول بليسان حال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك حتى تكون تقدمه بين يدي بين يدي الله جل في علاه فقال قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك يعني لا تكون يعني ما, ما يعني يعني مرتبة أزواج أزواج المرتبة الزوجة أن تحرمك مما حل الله لك وأنت من أن سيد الأورين وسيد وسيد الآخرين الأسئلة تكون بعد بعد الدرس فقال يا النبي لما تحرم ما الله لك تبتغي مرضات أزوارك وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرأة قد تجر الرجل إلى الدنيا تجره إلى المعاصي تجرره إلى الويلات فليس عليه أن, أن يوافقها وليس عليه أن يقبل منها ولو حرمت عليه ما حل الله العالم من المباحات ليس لها ذلك ولا يجوز لها ذلك فانظر كيف عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم إرضاء قال والله لا لا أشرب عسلا مرة ثانية وأيضا قال لا أتي ماريا فلما كان حلالا صرفا للنبي كيف يحرم على نفسه فعاتبه الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحظى الله لك تبتغي مرضات أزواجك المسألة أنك لابد أن تبتغي مرضات الله والله الذي أحل لك ذلك فكيف تحرم على نفسك ما أحله الله جل وعلا وهذا أيضا من العتاب الرقيق للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم والله غفور رحيم وهنا أيضا تشوف قلت لك العتاب رقيق كان عتابا رقيقا والدلال على ذلك انه ختم حتى ختم التهديد او ختم العتاب ب ختم ختم بقوله والله غفور رحيم سبحانه وجل والله غفور رحيم يغفر ما قدمته وما اخرت ويرحمك فلا يعاقب يستر الذنب ويغفر ولا و و و ويرحم صاحبه فلا يعاقبه هكذا جمع اجتماع الإسمين العظيمين المغفرة والرحمة إذا اجتمع في ذلك فتكون المغفرة ستر الزنوب ويكون الرحمة عدم العقوبة عليها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوارك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العلم الحكيم هو قال لا أأتي مريم قال لا أكل مغفير فهنا أنه نظر والعوام يقولون هذا من باب النذر الذي ينزل منزلة اليمين هل من باب النذر الذي ينزل منزلة اليمين؟ وإذا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمنكم نعم لكنه عتاب رقيق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل فكان عتابا رقيقا ثم أزالت جاءت الفرج قال قد فرض الله لكم كان أضاف عنكم كان رفع عنكم من أبراه والأحسن الله عليكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم والحكيم سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهذه كما قلنا نزلة نزل نزل نزل نزل نزل اليمين وفي هذا ولله الحمد أيضا فيها مساحة الفرجة للناس عندما يعلق المرء الطلاق فنحن له إن لم تنتوي فلا يقع طلاقاً يقع يميناً وعليك أن تكفر عن يمينك فتتعر عشرة مساكين أو قال لها علي يعني هو يقع عن نفسي أنه قال عليه الحرام منها فالحرام قال ابن عباس فيها ما يقرر نحن لشي قول لكن عباس قال الحرام هو يمين لأن الله قال إيش قد فرض الله, قد فرض الله لكم تحلة أيما لكم والله مبلاكم وهو العليم الحكيم والله, والله مولاكم يخرجكم من الظلمات إلى النور اللهم مولاكم نصيركم والله مولاكم والذي يسددكم ويوفقكم لكم أبواب الخير والله مولاكم وهو العليم الحكيم عليم بما وقع منكم حكيم في تكفيره ووضع الشيء فيه في موضعه سبحانه جل جل في قد فرض الله لكم تحلى تأيمانكم هذا أيضا قد يتعجب الصحابة وفيهم فقر شديد فماذا ذا سيفعلون عليهم شديدة قال هو العليم والحكيم فالله مولاكم سيغنيكم لتخرجوا هذه الكفر والله مولك وهو العليم الحكيم عليم بكم وحكيم في أموركم يعطي من شاء ويمنع من شاء يرفع من شاء ويخفض من شاء يعز من شاء وذير من شاء لكن الكل تحت دائرة الحكمة العلم والحكم فهو مع علمه بما بما يصلح وبما بما يكون صلاحا وما يكون فسادا وبعلمه المحل القابل لذلك وعدم المحل القابل هو حكيم يضع شيء موضعي ويجعله له توقيتاً لا يتعدى لا يتعد لا يتعد عليه وهو العليم الحكيم نقف عند هذه لا قال وإذا النبي إلى بعض أزواج حديثا على ما فصله العلماء نو أسره إلى حفصة الحديث عن ماريا رضي الله عنها وارضها حتى قال الله تعالى فرض الله لكم والله ما وهو هو العليم الحكيم وعيد أصر النبي لبعض أسواله حديث فعلا ما به حفصة ذهبت إلى عائشة وقالت لها أنها رأت نفسه مع ماريا وعلى فراشها وكان نبه عليها أن لا تتكلم تكملة إن شاء الله تكون الدرس القادم الفوائد المستنبطه ادب القرآن يعلمنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره رحمة الله في التشريع تعالى فرجا مخرجا لمن كان له اليمين وهي يمين معظمة لذلك قال احفظوا ايمانكم هو العليم الحكيم يضع شيء في في موضعه الحمد لله يرب طيب الموني